بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدعاك ما الحطمة نار الله الموقدة